أَيْذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيرٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَذِيجٌّ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها, وزيناها وما لها من فروج ولرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج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 رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب ليكة وقوم تبع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 وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قليله هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد من ناعل الخير معتد مذيب، الذي جعل مع الله إلى هناخر، الذي جعل مع الله إلى هناخر، فألقياه في العذاب الشديد. قال قليله ربنا ما أطعيته ولكن كان في ظلم بعيد. قال لا تختصموا لدي وَقَدْ قَدَّمْتُ إلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ يَوْمَ يَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلْ مِنْ تَلَاتِي وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدَ وَأَزْلَفَتِ الْجَنَّةَ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدَ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 وكمهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا, فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب نولق السمع وهو شهيد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 ذلك حشر علينا يسير ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أن تعلهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد